خلق من اخلاق النبي الله عليه وسلم من الشمائل المحمديه من الصفات المصطفويه في هذه الخطبه علها تكون اخر خطبه من هذا الشهر الفضيل صفه عليه islam katika هو عندئك وني اجو ما يموش ويموزم تكوف ورمضان يموكهوه هو عندئك والله أعلم تنزغم زيكتك خطب يليه أيها الإخوة سيفة ميونغوني مصفة زمتومي عليه الصلاة والسلام أمبايو إنيتوا الصفة العفو والصفح روى الإمام البيهقي في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح فاتحا Aliingia mtume alayhi salatu wa salam Mji wa maka Akiwa tayari ameuteka mji wa maka Amewashinda nguvu watu wa maka ya miaka mingi ya kupita Miaka mingi iliyotangulia ndani yake mtume alipokuwa dhaif, Alikuwa ni mustabaf Alikuwa mnyonge Alifanya mnyonge na kufaru maka au kufaru kureish <clears throat> Mushirikini wal kufar. أقرن مجيء مكه بعده عامه قيطا الله سبحانه وتعالى اممندكيه نصر فدخل مكه فاتحا غازيا منتصرا من الله عز وجل اكي ومنصوري وانا الله سبحانه وتعالى يحمل العزه ويحمل النصر من الله تبارك وتعالى اليوه اشتوى امري زك من دخل بيت أبي سفيان فهو امن ومن دخل بيته فهو امن ومن دخل المسجد الحرام فهو امن على فكان يجيء المسجد الحرام akiingia wanasu haula mushrikin na makafiri wamemzunguka wamemzunguka mtume alayhi salatu wa salam hawajui mtume atawafanya nini lakini akili zao zishawaambia wanarudi nyuma katika historia na kumbukumbu wanakumbuka yale waliomfanya mtume ومن التشريد ومن كل انواع الوان الاذى والضيق الذي الحقوه بالنبي صلى الله عليه وسلم واصحابه وككعبك كلا اين يوذيا مambo mabaya na mambo machafu waliomfanyia mtume alayhi salatu wasalam Uqba ibn Abi Muait alimwagia mtume alayhi salatu wasalam juu ya shingo yake na na sala jazur matumbo min وغيره من من من الوان سخريه ومن الوان الاذا للنبي صلى الله عليه وسلم. فسا المتومه هuyo leo ameingia Makkah fatihan ghaziyan nasiran yahmilu ماذا nasr wal-izz قال عليه azza wa jalla. Madha huwa fa'iluna bina? Atatufanyaje leo? Njini munadhani mimi leo ntawafanya nini? Angalia uslubu wa mtuomi alayhi salatu wa Pamoja na nguvu alizompa Allah subhana wa ta'ala. Pamoja na nusra aliyumwandikia Allah azza wa jel, maa hatha l'iz. Awa uliza ma tadunnuna anni failu mbikum uliau. Wakama angalia alayhi salatu wa salaam. Kwa macho ya unyenyekevu, Kwa sura za udhalilifu. Walipokuwa nyuma, wakimuangalia kwa sura za kibriya, wakimwangalia kwa sura za suhria, na sura za kila aina ya utwevu, wakim, wakimtweza mtume alaihissalatu wa salam. Leo wao ndio wamekuwa madhalili. Wakamuangalia mtume alaihissalatu wa Salaam, na sura zao zilizojao zaifu na unyonge, wanamuambia ahun karimun wabnu ahin karimu. Wewe ni ndugu ambaye ni mwema, wewe ni ndugu ambaye ni mkarimu. Tena nimčutu wa ndugijetu ambaye nimkarimu. Wanam kusodija, abdallah. Nababu yake, nababu yake. Tumi alayhi salatu wa salam. Aka ma anbiya lakum illa kama kala akhi Yusuf li la Laa tathriba alaykumul yawm. Idhabu faantumu tulaqa. Mimi sina maneno ya kuambia leo. Ispakuwa le maneno ali ya sema Yusuf. Kuwa anbiya ndugizake. Laa tathriba alaykumul yawm. سينا لا واما جو يومي له سينا تشكو لاوم لا تثريب عليكم اليوم اذهبوا نندني انتم مطلقا اليوم نموacha هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم المصطفى هذا هو نبي الرحمة هو نديه عليه الصلاه والسلام اللي تفندش كتفنديشا صفه هي انايت صفه العفو والتسامح والصفي إنا ائندلئى صفه الامام البخاري ومسلم عن عائشه رضي الله عنها وعن ابيها وعن الصحابه جميعا قالت قلت يا رسول الله هل جاءك يوم اشد من يوم احد جاء كنا سيكو امبا يوم يا رسول الله امبا يلكو ان نزيت وكل كو سيكو قال عليه الصلاه والسلام سيكو امبا يمنجيا خشند سيكو يا احد Aho siku nzitu ambao jini katika maisha yangu. Kama li bibi Aisha, Kurshinda siku ya uhud. Ama ambia yomu al-aqaba. Yomu al siku mtume wa salam. Ali toka maka. Akenda katika kabila bani thakifu. Kabila watu ambao kiongozi wawu ni Ibnu Abdi Yalel. ibn Abdi Yalel, ibn Abdi Kulal. Huyo ali kiongozi wa bani Akafika kwao, akiwa natama na matarajio kwamba yale ambayo ameakuta maka Hapa katikabani thakifa atakonda kuku, kukubaliwa Atakonda kusikizwa, watu atampa kabul Mtume alayhi salatu wa salam Yistajibuna lah, wa yakbaluna fima yaduunahu ilai Fima yaduuhum Kwa hivu jamaa, Mtume alayhi salatu wa salam, akailekia kwao Kufika, munajua yalio mtokea, Mtume salawatu rabbi wa salamu alayhi فقابلوه بالضرب قابلوه برمي بالحجاره قابلوه بالاذى حتى ادموا راسه صلى الله عليه وسلم mpaka wakampasua kichwa wakamwagia damu salawat rabi wa salamuh alayh ana sema fa antalaqtu nikaondoka wa ana mahmumun ala wajhi na mimi haliakuwa nimeingia na ghamu na hamu katika Niko katika hali ya unyonge Ni katika hali ya dhiki Fa iza bisahabatin Ikiwa ni mekani pahala ambapo panaitwa karne thalib Ni kiangalia sehemu yajuu mawinguni Nakuta kuna kiwingu ambacho Kimeni finika Fa fiha nikiangalia Katika kile kiwingu Jibril alayhi salam Anateremka. Fakala ya Rasulallah Akaja kanijia mpaka kwangu فناداني اكنيتا بعدا kunisalimia akaniambia ya rasulullah inna allah qad sami'a qaumak qawl qaumika lak allah subhanahu wa ta'ala tayari amekwisha kusikia maneno ya watu wako juu yako wama raddu aleik na Lita murahu bi ma shit ili upacha kum wambrisha u nachutaka kummrita. Fanadani malakul Jibali Wasallama Haley, Malaika huyu wa Ma Jabali, Akaniita, Akani Salimia, Akaniambia Ya rasulallaq, murni bima shi'ta niamrisha u Nachutaga kun Yamrisha, Yara Sulallaq. In shi'ta Ukitaka an ut alayhimul aksabain. Ni wapondi hawa watu wa makka. Ni wasage ya haya majabali mawili Alioko maka Faal tu nitafanya Tume alayhi salatu wasalam Akamuangali ya malakul jibali angbija, inni arju An Allahu min asla bihim Man yabudu Allah la yushriku bihi shaya Usifanya hivo Wala usifanya ilili ambalu umiljia kulifanya Ya malakul Jibal, Mimi Nataraji. Allah jalla fi'ala anaweza kutoa katika migongo katika uzazi wa watu hawa leo walionipinga watu hawa walionipiga mawe watu hawa wa kanusha leo Allah subhanahu wa ta'ala na mtaraji atatoa katika vizazi vyao watu ambao watakuja kumwabudu yeye peke yake bila ya kumshirikisha hada duaa anabi sallallahu alayhi wasallam هذا هو عفو النبي عليه الصلاه والسلام هذا هو السماحه من النبي صلوات ربي وسلامه عليه نا كلا اليمونش متوم اذيا نا كلا اليموذي عليه الصلاه والسلام بشتى الوان الاذى بشتى الوان الأذية للنبي عليه الصلاه والسلام ما كان منه صلوات ربي وسلامه عليه Illa annahu qabala hatha al-adha bil-afu. Ame kabili uziya ule kwa kila aina yamsama haka. Ma qabala nabiyu sallallahu alayhi wa sallam al-adha bil-adha. Hakulekeza, hakuregesha uziya kwa uziya. Hakuregesha kupija kwa kupija. Hakuregesha matusi kwa matusi. Hakuregesha ubaya kwa ubaya. Allah Jalla wa Ala ndivyo alivomfundisha bwana mtume alayhi salatu wa salam alipokuwa makkah alimwambia fasfah as-safh al-jamil fasfah as-safh al-jamil ya rasul allah wasamehe na tena baada ya kusamehe wafutilie mbali yale mabaya ambayo unafanywa yakabili yale mabaya kwa Uwa sofhu au afu, Alladhi la yakunu makrunan Maa lgadab Nikule kusamehe ambapo Hakuambatani au hakufuatani na hasira Wakati mwingine mtu aweza kusamehe Wakati mwingine mtu aweza kukuambia Basi yamekwisha, Lakini nani ya nafsi yake Bado amebeba hasira na gadabu Akikuona bado anahasira Akikuona bado amebeba Kila aina ya hisia Anatamani kuyafanya ile nataka kuyafanya lakini kwa kuwa amekusamea basi الذي يكون لا يكون مقرونا مع الغضب ولا مع الاذى ولا مع الكبر ولا مع الانتقام hakuna hii ndio alioamrisha mtume alihi salatu wasalam naye akatekeleza kila alifanyia mtume alihi salatu wasalam uadui rawal imam al hakim عن عروة ابن زبير رضي الله عنه قال لما انتهى عكرمة من النبي صلى الله عليه وسلم عكرمة ابن أبي جهل منمجوها عكرمة ابن أبي جهل لناني نمجوها عكرمة ابن أبي جهل وتمجوها في زوري كموانجل يا باباك قبلها جسليم عكرمة من هو أبو جهل منتوتوها كفواتا باربار يا باباك في بداية الأمر قبلها جون نور الإسلام Kabila hajao Hidayatu al iman. Kabla hajao ingiwa na nur al iman. Na nur il islam. Alimuthi mtuome alayhi s-salatu wa s-salam uvijan baya. Alimuthi mtuome alayhi salatu wa salam mambo mabaya. Anasema ikrima. Lama antahaytu ili nabihi s sallallahu wa s-salam. Alitafuta chance. Alitafuta nafasi. Mpaka kafika kwa mtuome alayhi salatu wa salam Alipofika kwa ke? kata barabara ambayo inaitwa barabara ya aman. Barabara ya kuingia katka aman au kuingia katika usalama ambayo mtume alayhi salatu wa salam aliikuwa mara kwa mara kito. Kwa ibu mpaka kafiri ya kipatikana katka mji wa kislamu filmadina, ilmadina, lakina kipitia barabara ya al-aman, huwa mesalimika. Kama li vuingia yule al ibn al-as, mke mumewe zainab, binti rasul sallallahu alayhi wasallam. Aliingia na yeye Madina chini ya aman ya mtoto wa Mtume Alayhi Salatu Wassalam Zainab binti huyo vile vile alitafuta aman. Akaingia kwa ile barabara ya aman, akafika kwa kwa Mtume Alayhi Salatu ya Rasulullah, "Ukhbirtu banni amin. Mimi nimeambiwa kwamba mimi niko katika amani. Kwa ibu, huwezi kunidhuru, huwezi kuniua." Mtume Alayhi Salatu "Anta amin." Baada kumwambia anta amin Rasulul Huda ikrima. Aka man <lumQueen> bi imtumi alayhi s wa Salam, salaam Ašhadu an la ilaha illa Allah. Wa anta abdullahi wa rasuluhu. Wa anta abarru alnaas. <scores> wa awsdaqu alnaas. Wa awfalnaas. Ikrima. Aman bi imtumi alayhi s wa salam. salaam ka shahada. Halafa man rasulul Huda. Aman biya nabiyu rahma. Wa anta abdullahi wa rasuluhu. Wa anta abarru nasi, wa asdaku nas, wa aufa nas, Wewe nimbora katika watu, katika kila aina ya wema, katika kila aina ya mambo mazuri, katika kila aina ya utukufu, na katika kila aina ya wafaa kuregesha wema. Kisha, iklima, haja tosheka na hayo. Anakumbuka yale ali umfanya mtume alayhi salatu wa salam mtume huyo aliyemkosea mtume huyo aliemtukana mtume huyo aliepigana naye vita yuko hapa mbele yake akamwambia ya rasulullah istaghfirli fi ma aadaituka wa allah na kuomba uniombe msamaha juu ya yale yote ya uadui niliyokufanyia mtume alayesalatu wasalam لا يقابل الاذى بالاذى لا يرد الاذى بالاذى لا يرد المنكر بالمنكر لا يرد الاساءه بالاساءه إنما يرد الاساءه بالعفو الله اللهم اغفر لعكريما فيما عادانيها يا الله مسامعكريما جو يا يله يوتو الواديو Ikrimah, haja tošeka. Aka man Ama wallahi ya Rasulullah. Madam umesimahivo ya Rasulullah, nimi slimu, nimi kuamini, na ushani samih, ushani yom samaha ko Allah Jalla Jalaluhu. Ili obakijeni mimi kusema. Ma anfaktu nafakatan fi s an sabiilillah, illa anfaktu džihfaha fi sabilillah. Ya rasulallah. killa aina nafaka mimin loitova, ili nisimamiku pinga dini Allah subhanahu wa ta'ala. Killa aina ya mali, Killa aina ya pesan li mimi Mimiku shindana na dini Allah. Nizuye dini Allah subhanahu wa ta'ala. Anfaqtu dhihfaha fi sabiili Allah. Ku anziya marudufu na marudufu ya ilin li otova. Fi sabiili Allah. Wa qitalan, Na killa aina ya vidjan li vovi fi saddi an sabilillah ketika kuzuia dini ya Allah subhanahu wa ta'ala balaitu dhifahu fi sabilillah kwanza leo basi nitakuonesha na Allah subhanahu Nawe ya Rasul Allah. Kaka kupinga, vita, tukawua masahaba. Lakini leo nakwambia balaitu bihfahu fi sabilillah. Yale yafanya, ni marudufu na marudufu na marudufu fi sabilillah. Hivi ndivyo ilivyokuwa hafu an-Nabii sallallahu alayhi wasallam. Wala haikumalizika hafu yake ati kwa kuwa alikuwa maka peke yake. Lamma antaqala لما هاجر الى madina قال kuona sampuli nyingine ya adha alikuta sampuli mbili zingine za adha kule madina Maka alikuta sampuli moja ya adha adha inayotoka min masdar wahid masdar al kufar wa masdar mush al mushriki mayahudi walikuwa ni wachache lakini kule madina alikwenda kukutana na adha ya aina mbili zilikuwa nzito moja munafikin na nyingine ya mayahudi بانو قريضة بانو قينو قاع نوين جنو نوال منشمتومي عليه الصلاة والسلام كل ألوان الأذى والإساء كل سنبول يومائي ولنفنية بنمتومي عليه الصلاة والسلام لبيد ابن الأعصم كما في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة سحر النبي صلى الله عليه وسلم ما يهودي ولفيقيا حدى mpaka ya kumroga kumfanyia uchawi rasulul huda salawat rabi wa salam alayhi wakamroga labid ibn al ahsam sahra an nabiy sallallahu alayhi wa sallam al hadith fi al bukhari wa muslim ikiwa mtume kisha mtume akamondolea uchawi ule hadithi mnaijua fil bukhari wa muslim mahallo shahid tume alayhi salatu wasalam aliambiwa na kina رسول ibn al khattab ala naqtulah ya rasul allah twende tukamkata kichwa huyo anyekoroga rasulul ambaye alikuwa akitekeleza yale aliyoambiwa na aliowamrishwa na Mola wake Rabbuna Subhana ndani ya Qurani Makkah aliambiwa fasfahi safhal jamil Madina akaambiwa wala tazaluk wala aliambiwa Madina fasfah إن الله يحب المحسنين فاعف عنهم وسميه أو إنما يهود فاعف عنهم وسميه وصفح نكشوفوت لينبالي يلي مبايا ونوقفني إن الله يحب المحسنين أليفو أنبيو ألا نقتله يا رسول الله ألي واجيبكنا عمر ابن الخطاب ألي وانبيو شفان الله أو واجيب أو انبي شفان الله الله سبحانه وتعالى أشاني شفاء na madamu ashanipa shifa anawambia inni la uridu an uthira sharran Na madamu nishapata shifa nishapona na ule uchawi niliofanywa na labit. la uridu an uthira sharran sina haja ya kuleta mambo ya shari sina haja ya kuregesha mambo ya shari kwa shari sina haja ya kumdhuru tena madamu mimi Allah subhanahu wa ta'ala ashanipa shifa في صحيح مسلم وفي سنن أبي داود وفي غيره من كتب السنن أن امرأة يهودية أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاتاً مسموما من أمك مجين وكيهودي ألم لتي يمتوم عليه الصلاة والسلام زوادي يمبوزي أمبايا أممچنجا أكمل أكم تسوم لنياك أكمل تسوم لنياك wa kumtumia alayhi salatu wa salam haya hii ni zawadi yetu ya ewe nabii wa allah an nabii sallallahu alayhi wa sallam ma rahthin min ashhabihi wamekwa wakaandaliwa kile chakula fajala Akamwambia sahaba zake irfa'u aydiakum enuene mikono yenu zuiye ni kula Mada ya Rasulullah kuna nini Akamwambia huyu mnyama wiki chakula huyu mbuzi tuletee wa, wa sumu Jamaa wakainuka wakamtafuta mwanamke ma, mama aliyefanya kazi hii akaletwa mwanamke wa yahudi mpaka mbele ya Mtume alayhi sala. wasalam Akamuliza Rasulullah Ma hamalaki ki hatha Kitu gani kime kufanya wewe ukafanya mabuhaya Monamke muliza Rasulullah Waman akhbarak Nani yaliku ambia Koma huyumnyama Huyumbuzi tumemtia tumemtiasumu. Tume alayhi salatu wa salama kama ambia Akhbarani hathihi latifi yadi Hii nyama liushika mkononi Ndiyo ili niambia, Ya Rasulullah Usiendele kunila nina nasumu. ما نمك فانفضحت أكفذهيك وبهيتت أكاانغوك أمبيل يمتومي عليه الصلاة والسلام وحايا أكا ممبيا نعم إلي بيدي أكبالي سباب ياكي نيني سباب ياكي كممبيل يمتومي عليه الصلاة والسلام قلتو نيلي سيما إن كنت نبيا كما ويوين يمتومي وكويلك لم يضرر هيا سمه يتكذر وإن كنت كاذبا Katika riwaya ya Abi Dawud, wa in lam takun nabiyan, na kama wewe si nabiyo wa kweli, istanahna minka. Tutastareje si si na wewe. Itapumzika na wewe. Yali mambu yoto unuwe tuambiya, kama siya ya kweli, basi itapumzika utakufa. Wakasimama masahaba, kama mbija ya Rasulullah, nadrib unukaha. Tumkata kichwa. Anajaribu kukuwa, huu ya Rasulullah. في روايه ابي داود من حديث أنس انسم رضي الله من حديث جابر بن عبد الله انس سمع رضي الله عنه فعف عنها ولم يعاقبها فعف عنها ولم يعاقبها رسول الله صلى الله عليه وسلم اكمساميها ياللي بيبي ولا حكمشكليه خطوه قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولisair المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمت الذي لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفاً أحد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي بالتقوى الله فقد فاز المتقون أيها المسلمون العفو لموزكت كمجين مزوريا الله سبحانه وتعالى اسم من أسماء الله الحسنى ببعائشة علم الزمتومي عليه الصلاة والسلام اكي وممي نشاونك ومني كتك ليلة القدر يا رسول الله والحديث في مسلم من حديث عائشة نسميج يا رسول الله اكم فنليش دعاء يكسيما قولي سيما اللهم إنك عفو اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني عفو من أسماء الله الحسنى عفو أو العفو من صفات الله العليه. كسمعه ني موجه katika sifa وتعالى Allah Subhanahu wa Ta'ala pamoja na kwamba ni moja katika majina mazuri ya Allah Jalla في سوره الشوره يقول ربنا تبارك وتعالى وهو الذي يقبل التوبه عن عباده ويحفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون وهو الذي نيه الله جل جلاله دي امباي يقبل التوبه عن عباده اني اكبالي توبه كتوكو kwa jwake ويحفو عن سيئات ي مجيني ونادامو نفيون بفيون يعلم ربنا تبارك وتعالى ما تفعلون من أسماء الله الحسنى من صفات الله العلاء صفة العفو واسم الله تبارك وتعالى العفو إذن أيها المسلمون الله سبحانه وتعالى عفو صفاياك يعفو نبي متومه عليه الصلاه <سؤال> والسلام <سؤال> امباي اصفيه والدنيا على خلق عظيم بالنسبه لصفاتك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحف كان يسامح كان يحف عن المسيئين ولاهوت الذين امكساي رسولنا عليه الصلاه والسلام كان يحف عن المسيئين كان يحف عن من أساء الي Kana yafuhu ran man aghzaba. Hata yule ane Kasirisha, Yule ane imudhi. Yule ane impija. Mtu anakuja kwa mtuume alayhi salatu wa salam. Aarabiyun. Anashika kanzu. Anashika koo ya mtuume alayhi salatu wa salam. Amambia ya Rasulallah. Ni pekat kamali. Hii simali yako wala simali ya babako. Tume alayhi salatu wa salam. Sahaba wanataka kumpija. Wanataka kummaliza. Oma wa mbiya, laa, ya Umar. Mpe, katika mali. Laa, ya Umar. <clears throat> Izan, sisi wa Islamu, ayu hali kwa. Vili vili tunatakiwa. Na tunafundishu wa kupitia kwa mafundishu haya. An-nafu, au an-yafu wa ba'duna ba'da. Wa Islamu, sisi kwa sisi. Tujifundisha sifahii, ayu hali khuaki. Tu yasome mani nohaya. Halafu tu yatekeleze katika maisha yitu. U'fu, ayuhal muslim. Samehe, ewe ndugu muslim. Fa innahu wallah, kwaani hakika. Hakika wallah. La salama. Wala aafiya. Illa bi kalbin salim. Hakuna aafiya. Hakuna salama. Ispokuwa komoyo ambao umesalimika. موهو ambao umebeba dhagina moyo ambao umebeba ghil moyo ambao umebeba ihan moyo ambao umebeba shahna hii ni mioyo iliyo na maradhi na Allah subhanahu wa ta'ala kupitia kwa mafunzo na maneno ya Ibrahim alayhi salam yawma la yanfa'u malun wa من جميع أمراض القلوب البغضاء والإحن والشحناء وغيرها من الأمراض أمراض قلبية هي نمراضيك موية التي تميت القلب أم بينا في لكيان بك موية ونكفة المسلم المبارك سيد بن دوغو مسلام أولي باركيوك كام شحناء كاما كون بغضاء دار بينك وبين أخيك دار بينك وبين أبيك دار بينك وبين إخوتك دار بينك وبين زوجتك دار بينك وبين أصحابك وبين أصدقائك نحف بعضنا بعضا كسباب العفو يقودنا إلى عز ونصر كسميه كنا تبليك سيسي وإسلام كتك عزة كنا نطلب المسلم وقتنا نصر نصر انتكمانا وانتكمانا نساميه نتكمانا على العفو والتسامح بعض يا اسلام وان ظني ان التسامح دليل على الضعف والهوان دليل على العجز والخذلان والتسامح دليل على عز ونصر اسمعوا قول نبيكم صلوات ربي وسلامه عليه فيما يرويه مسلم من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام ما نقصت صدقة من مال حاكونا مالي إنا يبنقوها كسباب يكتوها صداقة صداقة هايبنقوزي مالي bali inayongeza mali baraka wale katika sisi ambao wanadhani kwamba ukitowa mali inapungua mtume alayhi sonatu wa salam akwambia kalla mali ya kwa kutoa ina kwa baraka ina kwa taufiq ya Allah subhanahu wa ta'ala na wale wanautowa wanajua maneno haya na wanajua sirihi kubwa aloeweka Allah subhanahu wa ta'ala katika maneno haya kisha nasema <coughs> Wa ma zada Allahu 'abdan illa 'izzah. Na Allah Subhanahu wa ta'ala, hamuongezee mja yoyote kwa sababu ya kusamehe isipokuwa 'izz. Mja anayesamehe, Allah Subhanahu wa ta'ala humpa 'izzah. Humpa nصر, humpa utukufu, humuunua juu. Na ndivyo alivoinuka Mtume aleyhi salatu wa salam. Alam nashrah laka sodrak, wa wada'na 'anka wizrak الذي انقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك وتجوا متم عليه الصلاة والسلام وكان لي وجو في عز ولى وليا يسمى لا يخرجنا الاعز منها الأذل ولى وليا يسمى ديو وا عليه الصلاة والسلام كاو في عز احفوا ايها المسلم سمعه ايها اخو المسلم سمعه ايتها الاخت الكريمة يحفو بعضنا بعضا لا ندع هذا الشهر الكريم ينفلت من بين أيدينا ينسلخ من بين أيدينا حتى يحفو بعضنا بعضا هذه رمضان تسيوى شيتوك قبل يا سيسي وإسلام هتجشكان مكورن قبل يا وإسلام ها وجوكا ميويا وصاوا وانا سالي pamoja huyo yuko hapa anapiga takbiratul ihram yule yuko pale anapiga takbiratul ihram Allahu akbar Allahu akbar wa qalbu hadha yal'anu qalba dak moyo huyo unalani moyo huyo na huyo hauwezi kumwangalia yule kwenye uso wake kwa sababu ya chuki kwa sababu ya hasad kwa sababu ya baghda kwa sababu ya shahna لماذا؟, لماذا أيها المسلم ونحن نقول إياك نعبد وإياك نستعيد ونحن نقول إهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم أين صراط الذين أنعمت عليهم أحفو أيها المسلم فإن العفو يحول أو يقلب العداوة إلى المحبة كساميه كنا بدلي شودوي إن كوني ما kunabadilisha uadui inakuwa ni urafiki adfa billati hiya ahsan fa itha alladhi bainaka wa bainahu adawatan ka annahu waliyyun hamim wama yulqaha illa alladhina sabaru wama anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ba'atha khailan qibla najd thumma alayhi salatu wa salam sikumoya alituma msafara kwenda najd msafara wa kivita ulikwenda sehemu ya najd najd ni za riyadh na qasim leo wakamkuta mtu wakamshika mtu ambaye wamekuja naye jina lake anaitwa thumamah ibn uthal min bani hanifa akaja mpaka madina akaletwa na waislam Haka letua na kikosi cha vita cha wa islamu. mateka. Hali paletua pale mskitini. Rabatuhu bisariyati min sawari in maskit. Haka na moja katika viguzo vamskiti. Wa mtume alayhi sallatu wa salamu. Fakaraja ilihi nabiyu sallallahu wa sallamu. Tume akenda kwaki. Haka muangalia Thumama ibn Uthali. Halikuwa ni moja katika wakubwa. Wa watu wa bani Hanifa. Wana zuoni, wanasema amir bani Hanifa. Tume alayhi sallatu wa salamu. Haka muangalia akamuliza madha indaka ya uthi athumama una nini ewe thumama thumama kamwangalia mtume alayhi salatu wasalam akamwambia indi khair mimi na khair intaktul taktul zadamin wa intanam wa intunim tunim ala shakir wa in kunta turid almal fasal mashit maneno ambiwa mtume alayhi Basi ni lakini ujue taktul za damin. Una uwa mtu ambaye utakuja kuona kisa sichake utalipizu. Wa in tunim, na ukinisamehe, ukinipa nema ya kunisamehe, akaita ni neema. Katika riwaye mekuja wa intafu, lakini riwaya nyingi in tunim, ukininiamesha. Yani nikomba ukinisamehe, tunim hala shakir. Utamisamehe mtu ambaye takushkuru. Wa inkunta turidu il mali, na kama mali wataka ndio mana mukanishika, fasal minhu mashit. Basi omba katika mali, ntakupa katika mali unayotaka. Mimi na mali nyingi sana. Tume alayhi salatu wa salam, ha mjibu hata neno moja. Fatarakahu, haka undoka, lambali. Faada Fa ilihi filhat siku ya pili, akamjia tena. Mada indaka ya thumama, ewe thumama unanini? akamambia mambia, kultu laka ya Rasulullah. Yale nili Ile ya kwanza, akaiangusha. iyangusha Ile ya kwanza, ya ku uwa Nakulipiza kisasi Thumama haku regaliya, siku ya pili Haka mambia, intun imtun im, shakir Ukini samehe ya Rasulallah Basi utani samehi na utani panima Mtu ambaya takushkuru Haka mwashi lambali mtu salaam. alayisiru wa siku ya tatu Mada indaka ya Thumama Thumama ama mambia, laka ya Rasulallah Intun imtun ima la shakir Tume kama siku ya tato Atuliku mfungu weni Mwache ni endi Aka wa mashanga Ah vipi Tume mtukuwa huyubana tumemtoa mtoa kulituliku Mpaka madina Tume alayhi salatu wasalam Ana mwache hivivit Wama arsalnaka illa rahmatan lil'alamin Ana ondoka huyubana Fadhaba ila khailin qaribin Minal masjidi fagtasal Aka enda katka pahali Bustani dogo li lukopale karibu na mskiti wa um, mtuomja kaoga. Akarudin beli mtuomja um, alayhi salatu wa s-salam. Aka ashadu an la ilaha illa ant, Ashadu an la ilaha illa Allah. Wa anta Muhammad rasulullah. Ketamka shahada. Kisha kama mambija mtuomja um, alayhi salatu wa salam Wallahi ya rasulullah. Ma kana ala l-arth. Wajhun. Abhadu ilaya min wajhik hakuna uso ambao ulikuwa juu ya ardhi hii رسول الله kuliko uso wako fa asbaha wajhuka ahabba alwujuh ila leo uso wako ya rasulullah ndio uso ninaupenda zaidi kwangu mimi wama kana فاصبح دينك احب الدين اليو ديني yako hii ya وما كان من بلاد ولا حقنا منجي ابغض من بلادك naychukie kuliko mji wako huu wa madina فاصبح بلادك leo umekuwa mji wako huu wa madina احب فانظروا ماذا فعل العفو وانظروا ماذا فحل التسامح وانظروا خلق النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يعامل الناس وكيف كان يعامل المسيئين وكيف كان يعامل الأعداء وكيف كان يعامل الكفار وكيف كان يعامل المسيئين والمسلمين هذا وصلوا وسلموا على من أمرتم بصلاة وسلام عليه اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد Kama salli te ala Ibrahima, ala l-Ibrahima, innaka hamidul majid. Allahumma innaka afuun, tuhibu l-afuwa fa'afu anna. Allahumma innaka afuun, tuhibu l-afuwa fa'afu anna. Allahumma innaka afuun, tuhibu l-afuwa fa'afu anna. Subhana rabbika rabbi l-izati amma yasifun. Wasalamun hala l